الاستسقاء وغيره فالراجح إنها مستحب وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي طبعا دلوقتي بيطلع الفلكيين بيقان عاملين وقت للكسوف من الساعة كذا للساعة كذا فده بيسهل على الناس اللي هم بيصلهم يبقى عارف إن فيه ساعة معينة حينتهي إليه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 يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وسورة طويلة يبقى دي جهرا حتى لو بالنهار يبقى كلها جهر ثم يركع طويلا يبقى يقرأ هيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة مثل البقرة مثلا ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد يقول سمع الله المحمدة ربنا ولك الحمد ولا يزجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى أقل من الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ولكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسل هي صفتها غريبة شوي ها يصلي الصفة الثانية ها يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ويركع طويلا ثم يقول سمع الله محمد، وبعدين يقرا الفاتحه وصوره طويله وبعدين يركع وبعدين يقول سمع الله لمن وبعدين يسجد ويكمل الصلاه عادي وفي الركعه الثانيه يعمل نفس الكلام ولكن بصور اقل من الركعه الاولى طيب ينفع يعمل ركوع ثالث يعني يعني يركع وبعدين يرفع وبعدين يركع وبعدين يرفع وفي الثالثه يبقى راكع ورافع ثاني العلماء قالوا ينفع لأن في رواية في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام في كسوف صلى خمس ركعات خمس مرات بهذه الطريقة في كل ركعة خمس ركعات ولكن الأولى له أن يقتصر على ركعين فقط لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة اللي متفق عليها ركعين فقط ومسلم انفرض بخمس ركعات فالعلماء قالوا يجوز هذا ويجوز هذا ولكن الأولى أن يقتصر على ركعين فقط بس بقى الإمام يواظب يعني مثلا لو كسوف ساعة يخلي الركوعين والسجدتين والركعتين بما يسوي ساعة الإمام بيحاول يرتبها بحسب قراءته إن كان قراءة سريعة أو قراءة بطيئة أو حسب هيقرأ البقرة أو ألا عمران هو يعرف إن البقرة لو قراءها هياخد منه قد إيه أو الجزء بياخد منه قد إيه وهكذا يحسبها لغاية ما يحسب هو الساعتين دولارت هياخده منه كم جزء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 يستحب الإنسان إن هو يذكر الناس بها وأحيانًا بتموت في بعض البلدان فالأخوة تذكر الناس يعني لو الأخ قرأ في الأخبار إن في كسوف يحاول إنه يحث الناس على صلاة الكسوف ويذكر يذكر إن كان هو أمام مسجد يدعو الناس الصلاة إن كان فيه إمام غيره يقول للإمام يحثه على ذلك وإن شاء الله يعني الإمام زي صلاة التراويح يعني ويقرأ فيها بصور طويله في حاجه خلاص كذا اجابتك ماجتش الاجابه لا يقرا الفتح الحديث فيه قراءه الفتح الباب الخامس عشر في صلاه الجنازه واحكام الجنائز وفيه مسائل الجنائز جمع جنازه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 مسح الله عز وجل على ظهر آدم وأخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة وكلمهم قبلة الست بربكم قالوا بلى شهدنا فهذا هو الميثاق الأول الذي اخذه الله عز وجل على كل الناس كافرهم ومؤمنهم هذا كان بعرفات كما في صحيح مسلم أن هذا كان بنعمان نعمان اللي هو عرفات حين, الله حين خلق الله عز وجل ادم وذلك مذكور في سوره الاعراف واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريات من بعده اف بما فعل المبطلون فهذه الايات تدل على ان الله اخذ الميثاق على بني ادم هذه الحياه الاولى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 حياة البرزخ، الحياة الخامسة، حياة الآخرة. فاا ما احنا كنا بنقولها هو اللي هو أخذ المساق كان كنا أرواح نسمات اخذها الله عز وجل علينا في الميثاق الأول الذي أخذاه على بني آدم. فدول خمس أنواع من الحياة يعيشها الإنسان. في ناس بتنكر عذاب القبر. روحه.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 شيء عجيب عند المسلمين لو انت قارنت الجنائز عند المسلمين وغيرهم تجد ان الميت اول ما يموت عند المسلمين كان المسلمين فرحهم كانهم بيجاهزوه لعرس يغسلوه ويكفنوه في البياض ويضعوا عليه الطيب والعطور كانه واحد رايح يتجوز صح امر عجيب فعلا المله الاخرى ما بتعملش كده في الهند بيحرقوه وبرضه في قبائل في الهند مش بيحرقوا لوحده بيحرقوا هو ومراته عشان هي نجحت انها تقتله اولا فيحرقوا هو ومراته حيئة لانهم بيعتبروا ان المرأة جزء من الرجل فلو مات هي كمان ما تستحقش الحياة بدونه فيحرقوها نعمة الاسلام نعمة عظيمة فعلا ف... وبعض الناس زي النصارى بيلبسوا بدل ويضعوه في تابوت وزي الخدماء المصريين كده يلبسوا أفخر الثياب ويضعوا جنبه أكل وشرب ودهبوا كلها طبعا دي من رحمة ربنا إن هم دفنوا الدهب معاهم عشان إحنا ناخده فرحمة ربنا بينا يعني فيعتقدون ان الرجل ده حيقوم ويأكل حيونجعان بقى لأنه بقى له مثلا عشر تلاف سنة نايم ولا حاجة لأنه يعتبروه نايم مش ميت وبعد كده يأكل بقى عشان هيبقى جعان ويأخذ الدهب بتاعه عشان هيعرف ولا وهكذا إنما حياة المسلمين غير كده حياة المسلمين أن المسلم لو مات يغسل ويكفن في أحسن الثياب البيض النظيفة ويطيب كأنه يذهب إلى عرس ثم يدفن لأنه معتقدون أن هذا الرجل اليوم دخل في حياة جديدة فلابد هذه الحياه مش لما الواحد بيتجوز يقولك أنت دخلت دنيا حياته جديده حياه القبر وهو مسلم فان شاء الله يكون هذا يوم عرسه ليه لأن لو كان صالحا لكان هذا انعم يوم في حياته اليوم اللي يموت فيه يوم في حياته وان كان غير ذلك فبرحمه الله سينجو من عذاب الله في الاخره ويكون ايضا من من نعم الله عز وجل عليه ان يدخله الجنه ف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 كيف تخرج روحه وكيف تخرج يتبعها البصر واذا قبضت روحه اين تذهب وقبل ان يدفن روحه بتبقى فين ولما يدفن روحه بترجع له وبيسمع قعر النعال وهم ماشيين والميت في قبر يسمع سلام سلام الناس اذا قال السلام عليكم رد السلام ف وغير ذلك من حياه البرزخ وحينما يقوم يوم القيامه حينما ينفخ في الصور وكيف يقوم والمسلم اذا بلى جسده كيف ينبته الله عز وجل فيكون جسدا صحيحا سليما كل ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الجنه كل هذا بالاخبار الصحيحه الموثوقه اما غير المسلمين اذا سالته ماذا بعد موتك فتح فمه وقال لا ادري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 كيفيه الغسل ينبغي ان يختار لتغسيل الموتى من هو ثقه عدل عارف باحكام الغسل ويقدم في التغسيل الوصي أو يقدم في التغسيل الوصي الوصي اللي هو الميت بوصى به احيانا الميت يقول فلان يغسلني ثم الاقرب فالاقرب كالاب والجد والابن اذا كانوا عارفين باحكام الغسل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 اللي هو أبوه يعني فقال اذهب فواره فواره يعني اتفنه لأنه وطبعا قصة أبو طالب قصة معلومة عند الجميع وفيها أنه هو لما أراد لما احتضر ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في معه أبو جهل واميه ابن خلف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم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 طبعا الشيعة بيقولوا إن أبو طالب مات مؤمنا ليه؟ لأنه أبو علي ابن أبي طالب يعني دي دي قضية مهمة يا أخواننا إن بعض الناس بتحكم بالعاطفة يعني أبو علي ابن أبي طالب إزاي يموت كافر هو مات مؤمن طب يا أخواننا بتودي فين الحديث لا أصله هو أنت من تشوخد بالك ده هو قالها في السر لا إله إلا الله في السر وبعد كده قال هو على ملة عبد المطلب جاهرا عشان خطر محد يقول عليه أنه هو أسلم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 بيقول لك لا ما نلش دعوه بيه سيدنا ابراهيم مش مش النبي مش نبي له يعني مش رسول من الرسل طب ابو ابراهيم كافر بنص القران ماذا يقول في ابو ابراهيم فهي عاطفه هي عاطفه هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يحب ابوه طب ابو طالب يقول لك ابو طالب عشان بيحب علي ابن ابو طالب يبقى يحب ابوه طب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا يبقى هناخد السلسله بقى للاخر فالاب زي الجد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 ويخليها تمشي على اسنانه ومن خرايا هو لو دخل مية في فمه المية دي هتنزل من تخرج من فتحة الشرج ويحتاج إلى أن ينجيه مرة أخرى فعشان صيانة له يضع الماء يعني خرقة مبللة على اسنانه دي تقوم مقام المضمضة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 غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء يبقى في واجب مرة واحدة وفي المستحب ثلاث غسلات ده المستحب الإنسان هو يفعل ثلاث غسلات في المشرحة لو بيموتوا بكفّنوه في المشرحة بياخذوا خرطوم ويه ويغسلوه كده بالخرطوم ده يجزي ده يجزي لأنه غسله زي ما أنت بتفتح الدش وتنزل تحتيه ده يجزيك النما السنة إن هو يكفّنو أو يغسله بهذه الطريقة ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا بعد ما يغسلوا يجعل في الأخيرة كفور ايش معنى الكفور الكفور له فوائد كبيرة جدا الكفور بيلين المفاصل انت عارف الكفور ده اللي هو بتحط فين الكفور ده له صفة ان هو يطرد الحشرات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 فهو يلينها كده لغايه ما يغسله ويكفنه حتى لا تتحجر جثته فوكذلك قدمه مفاصل الركبه والقدم ايضا يلينها حتى يستطيع ان يكون سهل في تكفينه لان المفاصل ديت فيها ماده لزجه من رحمه الله عز وجل جعل في المفاصل ديت ماده لزجه مادة اللزجه ديت هي اللي بتخليك ما تخليكش تحس وانت بتحرك ايدك تحريك الإيد ده زي الشحم كده مش أنت لما بتبقى في العربية ولا بحاجة بتشحم المفاصل تشحم الكبالن عشان الاحتكاك بالكويتش العجل لما بيحتك بالكوبلا أو تروس أي ترس انت بتشحمه فالله عز وجل جعلك جعل لك شحم مخصوص في المفاصل الشحم ده لو نقص يجي لك خشونة وتيجي تحرك ايدك كده تحس بالم شديد في ايدك وانت بتحركه فالشيء الشيء ده بقى اللي هي الشحم ده آه دي بتتجمد اذا مات الانسان خلاص وظيفتها انتهت فبتتجمد وللاسف اذا تجمدت ما يستطيع ما فيش قوه تستطيع ان تكسر ايدك خلاص ايدك بقت متيبسه فالافضل للانسان اللي هيغسل يلين المفاصل للميت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 يسرع اذا ازالته من الأظافر والشعور هو يعني بعض الفقهاء قال يستحب له أن ينظفه يعني اصول ضوافره ضفره كان شاربه طويل يهيئه له كده كانه رايح يتجوز بالظبط وبعض الفقهاء قالوا يحلق شعر العانه له وكل ذلك لم لم يرد به الدليل والأفضل الافضل الا يفعل ذلك ان كان فيه سهوله ويسر يعني في الاظافر او غير ذلك ماشي انما حلق العانه يكون فيها صعوبه وممكن يؤذي الميت بجرحه ويضفر شعر المراه هذا ايضا يستحب تضفير شعر المراه لان في حديث ام عطيه جعلوا شعر المراه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر قرن وضفيرتين ويسدل من ورائها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 وبعض الناس بيبقى أكل سبع أو أكل قطر بيبقى د أيضا هذا لا يغسل إن فالمسألة مردودة للمغسل نفسه إن استطاع تغسله يغسله إن لم يستطع ييممه في واحد سخن بعد رأي الانتخابات والاعتصام ونكرمت إن شاء الله بعد ال بعد الدرس أقول لك اقوم بتغسيل الموتى وعندما ابدا بالغسل اغسل الميت مره كامله قبل ان انجي الميت فهل في ذلك شيء وهل من الواجب ان ابدا بان انجي الميت قبل كل شيء وأيضا هل عدم إزالة الأظافر إن كانت طويلة فيه شيء لا الأفضل لك أن تنجي الميت قبل تغسيله أول مرة لإن التغسيله أول مرة ده إيه إيه لازميتها ما تحت تنجي تاني هو أنت لما بتيجي تغتسل تغتسل الأول وبعدين تدخل الخلاء وبعدين تغتسل تاني أو تقضي حاجتك لا فالأفضل لك إنك أنت تنجيه الأول وبعد ما تنجيه تغسله وإزالة الأظافر إحنا قلنا إن استطعت ماشي إن لم تستطع فلا بس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 إخوة درسة وحضره تغسيل كذا مره يعني يحضر الاخوه هي بتغسل تعلم بعضها عشان الاخوه تبقى عارفه ولا سيما اذا كان من اهله وأقاربه لان الذين تولوا غسله صل... غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من اهله كعلي رضي الله عنه واولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى به او اوصى ان يغسله ثم ابوه ثم جده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 تفيد الميز وترفع من درجاته ولذلك احنا نريد تكثير الصلاة على الأموات لو واحد مات نكثر الصلاة عليه نحشد الصلاة عليه حتى نفيده وأحيانا كان معنى كده خطر في بالي كان أب يؤذي ابنه بسبب الالتزام ابنه التزم والتحى وأبوده يعارضه معارضة شديدة لدرجة أنه كان بيترده من البيت وما كانش بيدي له مصروف ولا أكل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 الماشي يمشي امام الجنازه تشفعا لها كالشفيع يمشي امام المشفع له لو واحد عامل غلطه في مدرسه لو انت ابنك ضرب مدرس وبعدين جه المدير بعت لك علشان خاطر تذهب اليه وتكلمه او الابن فعل اي شيء من الذي يدخل اولا انت ام الابن الابن عامل ذنب ده المفروض يقف بره وانت تخش تشفع له عند المدير فالعلماء قالوا هذا هو المعنى إن المسلم يشفع للميت فيكون أمامه في الجنازة يقدمه أمام يتقدم في أمام الجنازة حتى يدفنه فيكون شفيعا له ويدعو له هذا كل ده من باب الشفاعه التشفع له والدعاء له والترحم له طيب السقط أو السقط السقط اسمه السقط أو السقط أو السقط, السقط السين مسلسة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 ولا يرث. ولا يورث حتى يستهل. الاستهلال اللي هو أن يولد حياً. ده اسمه الاستهلال. لو ولد ميتا يبقى مالوش أحكاة. لو ولد حياً يبقى ليه أحكاة. فأنا بعرف الحياة من الموت بعد أنه يولد يستهل. يستهل صارخا اللي هو أول ما الولد يتولد بيوم جاي صارخ صارخة الحياة. الصارخة دي بتنفتح منه الجهاز التنفس وأبدأ بأول نفس يستنشقه في حياته يبدأ بصرخة وكذلك أخر نفس يخرج من حياته ينتهي بتأوه وصرخة الناس كلها في ضنك وفي كبد كما قال الله عز وجل فالمقصود يعني أن الإنسان إذا ولد ميتا سقط إذا ولد ميتا يستحب تغسيله يستحب تفرضنا دفن دون تغسيل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 ده بقى يجب ان احنا بقى انسان حي ليه لان السقط ده لو تولد مش حيرس ولا يورس اللي هو ولد ميتا ده ملوش اي حكم من احكام الحياة مسألة الثالثه حكم تكفينه وكيفيته نعم لا السقط اللي هو ولد ميتا ده لا يورس ده يرث اه اه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 وبعدين يمين تحت الشمال، الطبقة الثالثة يمين، يعني لو كان حي مش عارف يطلع. وبعدين يعقد من، لو كان فيه طرف طبعاً أنا بزود، يعني هو الماي يتطوله متر ونصف مثلاً، بخلي الطول مترين، بيبقى في نصف متر زيادة عشان أستطيع أن أعقد طرفه من الرأس ومن القدم حتى لا ينفلت الكفن،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 فلا بأس لو فعل ذلك. الأفضل أن هو يفعل ذلك مزيد من الستر. لذلك ماشي. الله أكبر الله